فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا قَالُوا سَمِعْنَا فَتَيًّا يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَيًّا يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالُوا فَاتْبُ بِهِ عَلَى فأتوا به على أعد الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قالوا أأنت فعلت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 واليمون فرجعوا الى انفسهم فطان انكم انتم الظالمون ثم نكثوا على رؤوسهم لقد علمت ما ها ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضر وقَالُوا اتَّخَذَ عِزًّا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ شَيْئًا وَلَا يَضُنُّهُ ۖۘ اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ اُفٍّ كَنِذُونَ إِلَّا أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّكُوهُ وَانصُرُوا آلَه تَكُنْ إِن كُنتُم أعطروا آلهتكم إن كنتم فاعدين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما كَذًا فَجَعَنَاهُ مُورِ أَقسَرين وَادُ بِهِ كَذًَا فَجَعَغم أَسَرين وَنَجَّنَهُ وَلوطًا إِلَ الأأَضَّةِ له نافلة وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَنِيهِ وَوَهَبْنَا لَكُمُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَنِيهِ وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَكُلًا جَعَلْنَا صالحين